بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. الله.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 ذبيلا من نعمه ومهدهم قليلا إن لدين Oh, no. ام كليل ليل الجمال في ربنا من الظلم ونحن